يتذكرون لأن الآن هنا للتعليق الفائدة الرابعة والعشرون صارت ها؟ صارت أجاب ثلاثة عندك ثلاثة وعشرين اللي عندك 22. لا ثلاثة وعشرين إذن الرابعة والعشرين والخامس والعشرين إثبات أن إجابة دعوة الله عز وجل <تصفيق> إنما تقول بإذنه قوله تعالى والله يروني الجنة والمعفرة بإذنه السادس والعشرون إثبات الإذن لله وليس المغذب بالإذن ما يكون بالسم المراد بالإذن الأمر لقوله تعالى بإذنه وقد بينات التفسير أن إذن الله عز وجل ينقسم ها؟ إلى ثلاثة قسام إلى ثلاثة إلى ثلاثة مصمم إلى قسمين إذن شرعي وإذن دوم وهذه من الفوائد يمكن أن الأسهل يجد أكثر من هذا طيب نأخذ درس اليوم تقلع علينا الأسهل تشرح براءته. أقول لله أن الشيطان الرجيم. قال الله سبحانه وتعالى. هي أخذنا فوائد السابقة. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> نعم. طيب. قوله تعالى ويسألونك عن المحيط ناقشنا فيها ولا لا. ما ناقشنا. يسألونك عن المحيط ما المراد النحية. يقال في هذه الآية ويسألونك ما قيل فيما قبلها من قوله ويسألونك منها تتابع أسئلة الصحابة رضي الله عنهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستفاج منها حرص الصحابة على العلم حيث يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه الأمور. ويستفاد منها أنه لا ينبغي أن يستحي الإنسان عن سؤال العلم مهما كان من الأمور الباطنة. لقوله ويسألونك عن المحيط. ويستفاد منها أيضا أن الله عز وجل قد يتولى الإجابة فيما سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال قل هو أذن ويستفاد من الآية الكريمة تقديم العلة على الحكم حتى يرد الحكم على الذهن وهو مستعد لقبوله من أين يأخذ من قوله هو أذن فأعسد النساء في المحيض وتقديم العلة الحكم فيه الفائدة التي أشرنا إليها وهي أن يرد الحكم على الذهن وهو مستعد لقبوله ويستفاد منها أن المحيض أذن وهو الحيض لأنه قذر ونجس ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسله قليله وكثير فقد كانت النساء يصيبوا هيابهن الحيض فيسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فيأمرهن أن يقرسه تحكه أولا ثم تقرسه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه ويسافر من الآيات الكريمة لا تسلب التوفيق. يسافر من الآيات الكريمة وجوب اعتزال المرأة حال الحيض. لقوله: فاعتزل النساء في المحيط. وقد بينت السنة ماذا يعتزل فيه، وهو الجماع. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يصنع كل شيء إلا النكاح. ويستفار من الآية الكريمة منة الله على الرجل والمرأة في اعتزالها حال الحيض لأنه أذع مضر بالمرأة ومضر بالرجل الوضحى للحيض ويستفار من الآية الكريمة النهي عن قربانهن حتى يطهر أنه عن قربانهن حتى يظهر لقوله ولا تقربوهن فإن قلت كيف يجمع بين هذه الآية وبين قول الرسول عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح فإن هذا يقتضي قربانهن قلنا أو فالجواب أن نقول إن النهي عن القربان مبين لأن لا يقرب الإنسان الجماع، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا كان الرجل لا يملك نفسه فإنه لا يقرب الفرج ولا يستمتع بما دون الإزار وجعلوا ذلك وجها للجمع بين جواب النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل. ما لا يحل للرجل من امرأة ويحائض فقال ما فوق الإزار وبين قوله اصنعوا كل شيء إلا النكاح ويستفاد من الآت الكريمة تحريم الوطء بعد الطهر قبل الغسل. قبل الغسل. لقوله فإذا تطهرنا فأتوهم وفي قراءة أخرى حتى يطهرن يعني يغتسل وفيه رد على قول من قال من أهل العلم إن المراد بذلك وصف الفرج وإزالة الأذى وأنه يجوز للرجل أن يطع زوجته بعد حيضها, بعد الطهر من حيضها وإن لم تغتسل وإن لم تغتسل إذا رسل المحل الدليل قوله فإذا تطهرنا فإن معناها إذا تسل كما قال الله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا فالطهار والتطهر معناه الاقتصاد ويستفاد من الآت الكريمة وجوب جماع الزوجة بعد طهوره من الحيض. نعم نعم نعم. كه. فأتوهن. فأتوهن. أنا أقول نعم. نقول نعم. قال به بعض هذا العلم. قال إنه يجب على الرجل إذا اتسلت <تصفيق> زوجته من الحيض أن يجامعها لأن الله يقول فإذا تطهرنا فأتوهن. ولكن هذا القول ضعيف جدا. والصواب أن الأمر فيه لرفع الحظر ولا نقول للإباحة الصواب أن الأمر بعد النهي لرفع الحظر فهو يرفع الحظر ثم يلقى الحكم على ما كان عليه قبل النهي انتبهوا للفرق بين قولنا أن الأمر بعد النهي للإباحة وبين القول بأن الأمر بعد النهي لرفع الحظر لنهما فرق إذا قلنا إن النهي إن الأمر بعد النهي للباحة فمعناه أن النهي رفع الحكم الأول ألغاه ثم جاء الأمر بعد النهي فأباح المنهي عنه وأما إذا قلنا إن الأمر بعد النهي رفع للحضر فقط فمعناه أنه ارتفع النهي وبقي الحكم على ما كان عليه من قبل النهي وعلى هذا فيكون قوله تعالى فأتوهن أمر أمرا بعد الحظر يفيد رجوع الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي وإتيان المرأة إن لزم منه معاشرتها بالمعروف كان من أمر المطلوب وإلا فلا ولا ريب أن النساء يخلف فبعض النساء ترغب أن يأتيها الزوج فيكون أتيانه لها من باب المعاشر بالمعروف المطلوب المطلوبة في قوله تعالى وعاشره بالمعروف. المعروف وبعض النساء لا يهمها ذلك وبعض النساء ربما تكره ذلك فالحاصل أن, أن الأمر هنا رفع للحاضر فيبقي الأمر على ما كان عليه من قبل الحضر ونحن نقول لأبي محمد علي بن حزم ما تقول في قوله تعالى وإذا حللت فاصطاد هل توجب على المحرم إذا حل من إحرامه أن يحمل البندق لأجل أن يستاد الصيد نعم سيقول لا والأمر في الآية هذه كالأمر في آية المائدة أولى لأن الله قال لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا أمين البيت الحرام يبتغون فرن من ربه مرضوانا وإذا حللتم فاصطادوا فهو أمر بعد النهي فالحاصل أن الصحيح أن الأمر بعد النهي رفع للحظر ورد للأمر على ما كان عليه قبل الحظر ويستفاد من آية الكريمة جواز إتيان المرأة يستفاد من آية الكريمة أنه لا يجوز للإنسان أن يتعدى حدود الله لا زمانا ولا مكانا فيما أباح الله له من إتيان أهله من عينه أخذ من قوله فأتوهن من حيث أمركم الله فأتوهن من حيث أمركم الله ويستفاد من ال من الآية الكريمة إثبات محبة الله عز وجل لقوله إن الله يحب التوابين والمحبة حقيقية لله عز وجل على الوجه اللائق به وهكذا جميع ما وصف الله به نفسه من المحبة والرضا والكراهة والغضب والسخط وغيرها كلها حقيقة ثابتة لله على الوجه اللائق به ويستفاد من الآية الكريمة إثباته أمر الله عز وجل وأن أمره واجب الطاعة حسب ما تقتضيه النصوص الشرعي لقوله من حيث أمركم الله ويستفاد من, من الآية الكريمة فضيلة التوبة وأنها أمر مطلوب من عبد الله نعمة. كيف؟ فإنهم كل من الإنسان النعمة ما يحبه الله عزوجل. فإذن يستفاد من الآيات الكريمة فضيلة التوبة وأنه وأنها من أسباب محبة الله العظيم. ويستفاد من الآيات الكريمة. أن صفة المحبة من صفات الله الفعلية للذاتية كيف؟ لأنها علقت بالتوبة والتوبة من فعل العبد تتجدد فكذلك محبة الله عز وجل تتعلق بأسبابها وكل صفة من صفات الله تتعلق بأسبابها فهي من الصفات الفعلية ويستفاد من الآية الكريمة ما الله تعالى للمتطهرين لقوله ويحب المتطهرين ويستفاد من من الآية الكريمة حسن أسلوب القرآن لأنه جمع في هذه الآية بين التطهير المعنوي والتطهير الحسي من أين تأخذ؟ نعم لا لا من من الكريمة الكريمه حسن اسلوب القرآن حيث جمع بين التطهير الحسي والمعنوي الفهارة وطهارة وطهارة ما عنده علم حي؟ ولا تقربوا منه حتى يقربنا لا مدى. لا إن الله يحب التوابين دار هذا رحمة إن الله يحب التوابين يحب المتطاخيرين من الآية الأخيرة هذا يطيف وين وين الظاهر والباطن؟ أو الحسي والمعنوي التوابين هي اللي أش اسمه اللي التوبة الباطنية، نعم، التوبة الباطنية والطهارة الباطنية، والتب... والطهارة الباطنية، ولا المتطهرين الذين يعني يتف... طاهر حسية، إيه نعم، طيب صحيح، صح. نعم، طيب ويسفار من نعت الكريمة تعليل الأحكام الشرعية. لقوله هو عدا فاعتزل وبناء على ذلك يستفاد منها إثبات حكمة الله عز وجل وأنه لا يشعر شيئا إلا لحكمة قل لا يعني قال هو عدا فاعتزل النساء في المحيط إذن ما دام الله علّل ذلك فمعناه أنه ما شرعه إلا لحكمة، وهذا مؤتَّر اسمه تبارك وتعالى الحكيم، ويستفاد من الآيات الكريمة فائدة ننظر فيها، وهي حكمة الله تعالى في حير المرأة، حيث قال بعض الأطباء. إن في ذلك مصلحة للرجل لأنه يحجزه عن الجماع وإدامة الجماع ضرر على الإنسان وفي بيت مشهور بيت حكمة قال ثلاث مهلكات للأنام وداعية الصحيح إلى الاستقام دوام مدامة ودوام وقت. وإدخال الطعام على الطعام نعم واحد تغدي من بطنه يسير على صديقه وإذا عنده طعام لحم وعصب وما أشبه ذلك وياكل من هذا اللحم والعصب وهم مملك بطن وما يكون هذا؟ ها؟ هذا يدخل طعام على طعام خطر عليه وأما المدامه فهي الخمر ومعلوم أن الخمر فساد للعقل والدين والبدن لا سيما إذا أدمن والعياذ بالله وكذلك الوطي منهك للبدن ولهذا من حكمة الله عز وجل أن الإنسان إذا جامع يجب عليه أن يغتسل ليتطهر وليعيد نشاط بدنه إليه أقول هذه الفائدة يمكن أن تؤخذ من الآية حكمة الله عز وجل في في الحيض وفي أمر الرجال باتزال النساء فيه لأجل أن يحفظ أن يحافظوا بعض الشيء على صحتهم. يمكن هذا؟ قال إنه إنما شرع علينا أن فيه مصلحة لنا في في ديننا ودنيا. نعم. وذلك لأنه فيه هذا يعني للرجل أموره. لذلك نهانا الله معنا. نعم. جميع ما شرع لنا هل لنا فيه خير هذا ما فيه إشكال لكن احنا نريد الخير المعين ولا ما فيه إشكال نحن نعرف ونعلم جميعا كلنا الحمد لله أن الله ما شرع شيئا إلا لحكمة وخير للعبادة في معاشهم ومعادهم هذا ما فيه إشكال لكن نريد تلك المصلحة المعينة هل هي صحيحة أم لا؟ نعم بالله لنا غير ظالم لأنه بسهل أباحة الوضع ما دون ابى اهل استمتاع نعم بما دون نعم لكن بس هو صحيح ايضا وكان لازم تجين وانا اربع المهم كانكم شباب عيشوا لا تقولوا هذا هذا كيف نعم طيب نعم بالنسبه للمره صحيح لكن بالنسبه لا وين انا وين استمتاع بما دون الفرج <تصفيق> السنتاع تب يدام الفرش بعد ينهك البدن أكثر لأن ذاك السنتاع طبيعي وهذا السنتاع في الغالب غير طبيعي وهو غير مما أبحر الله المهم فرص انسحبت من هذا نعم ما فيها طيب ثم قال تعالى نعم في فائدة غير هذه قلنا فعلية نعم ماذا لا نقول ذاتية فعلية قد نقول نها ذاتية فعلية ممكن أن نقول لأن الله يعلم من هذا الرجل أنهم سيكون من التوابين المترحلين فيحبه، لكنه لا يحبوه حتى يوجد هذا الشيء شفات المحب المصر نعم شفات المحب المصر أينها؟ هذا هو قائم في نفسه؟ هو قائم في نفسه لا شك ولذلك قلنا لكم الصفات الفعلية منها معنوي ومنها غير معنوي منها معنوي ومنها فعلي لكن نقول إن المحبة تتألق بالمحبوب المحبوب والمحبوب يكون حالتا لكن الله تعالى يعلم أن شيئا سيكون مما يحب يحب هذا الشيء وقت وجوده تذليق بعضهم بين تقربوهن وتقربوه منا ويش وتقربوهن على أن تقربوهن التلبس به وتقربوه وتقربوه يعني تذويبهم وولا و... وش معناها تقربون اي تتلبسونها إذن آلافها لا, لا. لا. لا مو صحيح لأن لا تقرب الزنا يشمل كل ما يدعو إلى الزنا فهو منهي عن الزنا وعن أسبابه. لا بد ذكرها بالفتح لأنها عامة وأشمل. لأن يقول ولم يذكرها بالضم لأنها خاصة بالجن والقوم. لا بد أن يقال قارب يقرب وقرب يقرب. ما بس هي من بابين اسمنا هذه أبواب الأوزان ولا أعظم بيننا هذا الفرط طيب ثم قال تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن نشئتم يستفاد من هذه الآلة الكريمة أن النساء حرث للرجال بمعنى موضع زراعة ويستفاد منه من هذه الآية الكريمة أن الرجل حر في هذا الحرث إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل تقوله نساؤكم حرث لكم إلا أنه وقت في أربعة ياشفر على رأي بعض أهل العلم أو فيما جرى به على رأي آخر هو من من الآية الكريمة جواز إتيان المرأة في محل الحرث من أي جهة لقوله فأتوا حرثكم أن نشئتم فأتوا حرثكم أن نشئتوا. وهل يستفاد من الآية الكريمة مشروعية ك هو الإنسان ينوي بجماعه الولد، ها منين أبو خال؟ غير قديم لهفس في قوله جاءت وحرته، فجعلت على الاتيان للحرث فكانهم إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يأتي المرأة من أجل طلب الولد، وقد ذكروا عن ميمون من عمر رضي الله عنه. أنه ما جامع إلا بقصد نية الولد أو إلا بقصد الولد وعلى كل حال الناس يختلفون في هذا ولا مانع من أن الإنسان يريد بذلك الولد ويريد بذلك قضاء الوتر نعم ويستفار من آيات الكريمة أنه يشرع للمر أن يقدم لنفسه عند الجمع تقوله وقدموا لانفسكم وقد ذكرنا في التفسير معنى قوله وقدموا لانفسكم ما ان من معناها ايش تسمية ها؟ نعم ويراده احسان تحسين الفرشة ويرادة الولد سدا وقوله وقدمه ويستفاد من الآية الكريمة أن اتيان المرأة من مصالح الإنسان الخاصة لقوله تعالى وقدموا لأنفسكم فكأن هذا إشارة من الله عز وجل إلى أن نصح لنا لا لغيرنا فقدم نفسك ويستفاد من الآية الكريمة وجوب تقوى الله يقول الله تعالى واتقوا الله ويستفاد منها وجود التمشي في معاملة الأهل في إتيانهم وتركهم على ليش على ما شرع الله لأن ذلك من تقوى الله يجب عليك أن تمشي في معاشرة أهلك فعلا وتركا على ما شرع الله ويسفاد من الآية الكريمة إثبات البعث ننتهى إن يا وعلموا واعلموا أنكم ملقوه. واعلموا أنكم ملقوه. ويسفاد منها إثبات رؤية الله. ننتهى. إن ماذا من ملاقات النظر؟ ماذا من ملاقات النظر؟ ها؟ طيب ملاقاه ما؟ قابله ما يبقى فيهم عرض العين؟ لا ينسى لا استدل بعض العلمة بهذه الآية على أنها تفيد ثبات رؤية الله يعني الملاقات الأصل عدم الحاجب الأصل عدم الحاجب فيكون دائما على ثبات رؤية الله ويستفاد من الآية الكريمة تهديد الإنسان من المخالفة لأن لما عمر بالتقوى قال واعلموا أنكم ملاقون ويستفاد من الآيات الكريمة أن من البلاغة إذا أخبرت الإنسان بأمل هام أن تقدم بين يدي الخبر ما يقتضي انتباهه من أين واعلموا ما قالت اتقوا الله فإنكم ملاقوه قال واعلموا أنكم ملاقوه وهذا مما يزيد انسان انتباها وتحسبا لهذه الملاقات ويستفاد من الآية الكريمة أن المؤمنين ناجون من أوضار هذه الملاقات قوله وبشر المؤمنين ويستفاد منه أن البشارة للمؤمنين مطلقة حيث قال وبشر المؤمنين ولم يذكر المبشر به ويستفاد منه من, من اللهية الكريمة أن البشارة للمؤمنين في الدنيا وفي وجوه عدم التقييد وقد قال الله تعالى في آية أخرى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة وسئل النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم عن دوية ترى يراها الرجل أوثرى له فقال تلك عاجل بشر المؤمن ويستفاد من الآية الكريمة تحذير غير المؤمنين من هذه الملاقات من أين تأخذ لأنه لما أمرنا أن نعلم لأننا ملاقوه قال وبشر المؤمنين يعني وأنذر غير المؤمنين وهذا قريب من قوله تعالى وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر يعني والبر تحققهم الحر والبر نعم فهنا قال وبشر المؤمنين ويستفار من الآية الكريمة فضيلة الإيمان ها؟ لأن الله علق البشارة عليه فقال وبشر المؤمنين طيب ويستفار منه جواز اتيان الرجل امرأته من دبرها في قبولها. لقوله فاتوا حرثكم أنا شئتم وكانت لهود عليهم لعائن الله يقولون إن الرجل إذا أتى امرأته من دبرها في قبولها، صار الولد أحول فكذبهم الله عز وجل ثم قال تعالى ولا تجعلوا ناعم ما أخذ من قريت عن نساءكم حارب لكم حتى الرجال على المحافظة على النساء إن خالصكم وحرب لكم أي نعم يستفاد منها يستفاد من من الإضافة نساءكم وحارب لكم يستفاد من أنه ينبغي الإنسان أن يحافظ على هذه المرأة التي وظيفت له وعلى أنها حرثه كما يحافظ على حرث أرضه ويستفاد منها أيضاً فائدة أخرى وهو أنه لا ينبغي للإنسان أن يقلل من النسل لقوله حرث لكم وإذا كانت حرثاً فهل الإنسان عندما يحدث أرضاً هل يقلل من الزرع ولا يكثر من الزرع يكثر من الزرع فنعم هذا هو الغالب لا شك يكثر المنزل فنقول هذا أيضا ينبغي الإنسان أن يكثر من الأولاد ما استطاع وأما القول بتحديد النسل فإن هذا لا شك أنه من تسائس أعداء المسلمين يريدون من المسلمين أن لا يكثروا لأنهم إذا كثروا أرعبوه إذا كثروا استغنوا بأنفسهم عنه إذا كثروا حرثوا الأرض وشغل التجارة وحصل بذلك ارتفاع في الاقتصاد وغير ذلك فإذا بقوا مستحسرين قليلين صاروا أذلة وصاروا محتاجين محتاجين لغيرهم في كل شيء وما رأيكم في امرأة تقول أنا أريد أن أتناول حبوب منع الحمل لأنني إذا حملت تعبت كنت قبل الحمل أصعد إلى السطح وأنزل وأخرج وأجي وأجلس بهدوء وأقوم بهدوء، لكن لما حملت كبر البطن وثقل الولد صرت أتعب أقوم أنا على على جموعك وأجلس بكل كلافة والدرج لا أصعدها وإذا أتى الوضع فحدث ولا حرج من من التعب. وش نقول؟ ها؟ أعظم لاجر لكن لكن نقول هذا أمر طبيعي حين الله يقول ووَصَّيْنَا إِلَىٰ سَانِبِ أَوْلَادِهِ حَمَلْتُ أُمُهُ كُرْهًا وَوَضَعْتُهُ كُرْهًا وَوَصَّيْنَا إِلَىٰ سَانِبِ أَوْلَادِهِ إِحْسَانًا حَمَلْتُ أُمُهُ كُرْهًا وَوَضَعْتُهُ كُرْهًا وَوَصَّيْنَا إِلَىٰ سَانِبِ وَالِدَيْهِ حَمَلْتُ أُمُهُ وهنا على وهن هذا أمر لا بد منه كيف يجي ولد بدون أي تعب. أيضا تسمح لي تجوّد نعم ولا تسمح لي تجوّد غالها هي تبلع الحبوب أجيب هل يتجوّد شيخ شيخ قول نعم إن الملاقات شاملة الكافر والموم نعم الرجل خاصة بالموم نعم لكن ملاقات الكافر مرقات الكافر قد يحتج الله عنه بدليل قوله كلا أنهم عن ربهم مميتا المحتوم. إذا ما كانت لا لا فيها لأن الأصل في المرقات عدم الاحتجاج إلا بدليل. إلا بدليل. شو يلاقيه بدون نواة؟ لا في بعيد. كل مؤمن يرى الله عز وجل. نعم. كل مؤمن. كل مؤمن في الجنة يرى الله. نعم درجات, درجات و... لكن يختلفون في رؤية الله منهم من يراه كل يوم منهم يراه كل أسبوع أو كل شهر الله أعلم لكن لا شك أنهم يختلفون إنما ما من مؤمن إلا يرى الله وجوه يومئذ ناظرة لربها ناظره وجوه يومئذ فاسرة تظنى يفعل بها فاق له ولم الله وجوها أخرى ثم قال ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبرد وتتقوا وتصلح بين الناس والله وسلم العليم وش أندى حيدر ما يعتبر هذا اقتراض عن الله ما هو تحديد الناس والله لا لا لا ما اقتراض عن الله حز وجل لكنه خياف الأولى والصحابة كانوا يعزلون كانوا يعزلون والقرآن ينزل والعزل معناه يمنع الحمل. <تصفيق> لا ما امرهم رسول الرسول لا لا بل كان حديث جابر كنا نعزل وقر ينزل لكنهم سألوا الرسول عن, عن العزل فقال ذلك الواد الخفي وهذا يدل على ان على ان لولا تركه وأنه لا لا ينبغي إلا إلا لحاجة مع أن العلم يقول يحرم على الرجل أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها لأن لأن الناس من حقها ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصحوا بين الناس والله سميع عليم السبب من الآيات الكريمة النهي عن كثرة الأيمان بقوله ولا تجعل الله عرضة لأيمانه لأن العائل فيها معنى كما سبق لكن على رأي على قول من يقول لا تجعل الله عرضة لأيمانكم لا تكثر الأيمان به لأجل أن تكونوا من أهل البر والتقى والإصلاح فعلى هذا الرأي يكون في الآية دليل على أنه لا ينبغي الإنسان أن يكثر الأيمان بالله ويدل لذلك قوله تعالى واحفظوا أيمانكم وعلى الرأي الثاني يستفاد منها أنه لا ينبغي للإنسان أو ينهى الإنسان عن جعل اليمين حاجزا يمنعه عن البر والتقوى والإصلاح فالمعنى يختلف ولا لا يختلف لأن المعنى على روش الثاني أن الإنسان إذا حلف على شيء وهو عمل بر لا يقول الله ما أفعله لأني حلفت على تركه إذا, كان إذا حلف على فعل شيء وحرام ما يفعله ويقول لأني لأني حلفت ولهذا قال أن تبروا على فعل الخير وتتقوا في فعل المحرم أو في ترك المحرم وتصلح بين الناس واضح طيب ويستفاج من الآية الكريمة وجوب احترام الله عز وجل على الوجه الأول لقوله ولا تتعل الله عرضة لأيمانه ويستفاد منها أن الإنسان إذا حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فإنهم يفعل خيرا ويكفر عن اليمين يقولها أن تبر وتتق وتصرح بين الناس ويستفاد منها الحث على البر ووجهه أنه إذا كان الله نهانا أن نجعل اليمين ما من في البر فما بالك إذا لم يكن هناك يمين وكذلك الحث على التقوى وعلى الاسلاح ويستفاد منها نعم يستفار منها الكريمة فضيلة الاسلاح بين الناس لقوله وتصلح بين الناس فنص عليه مع انه من البر والتنصيص على الشيء بعد التميم على الاتمام به والعناية به ولا ريب أن الإصلاح بين الناس من الأمور الهامة لما فيه من طاعب الصدع ولم الشعث وجمع الشمل وهذا خلاف من والحمد بالله من يفعلون ما يجب القطيع بين الناس مثل النميمة النميمة توجب القطيع بين الناس. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدفع الجنة نماء لا يدفع الجنة نماء وعلى هذا فيستفاد نعم ذكرنا أن يستفاد فدثا لصحب الله ويستفاد منها ثبات اسمين من أسماء الله وهما السميع والعليم وما تضمنه من صفة وما تضمنه من حكم وأثر ويستفاد منها تحذير الإنسان من المخالفة وجهه أنه إذا كان الله سمعا عليما فإياك أن تخالف ما أمرك به فإنك إن خالفته بما يسمع سمع وبما يعلم علمك فاحذر الله عز وجل أنت نعم ينسكن الضي الناوى في الحد هو اقول ان لكن العذرا يؤاخذ يحتمل معنيين احدهما المؤاخذة بمعنى العقوبة والثاني المؤاخذة بمعنى الإلزام بالكفارة وكلا المعنيين صحيح فاللغو اليمين لا يؤاخذ الله به لا إث لا إثمن ولا كفارة. وقول لا يؤخذكم الله باللغو ما هو اللغو؟ اللغو في ال في الأصل في اللغة الشيء الساقط والمراد به هنا ما لم يقصده الإنسان في قلبه هذا مراد اللغو في اليمين ما لم يقصده الإنسان في قلبه. والدليل على ذلك قوله تعالى في سورة المائدة لا يؤخذكم الله بالله في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان فتل هذا على أن الله في اليمين هو الذي لم يقصد إيش؟ لم يقصد عقده هذا اللغة في اليمين مثاله قول الإنسان في عرض حديثه لا والله وبل والله والله ما اشوف فلان نعم والله ما يسب فلان نعم تبي سب معي قال لا والله ما انا برايح يا رجال مش مش عليك كفاره ولا ليش لا لا لا لأنه ما قصدني يعني اليمين فاذا لم يقصد اليمين فلا كفاره عليه لقول الايه الكريمه ولكن ياخذكم بما عقدتم الأيمان ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحريث الأساس للقاعدة العظيمة في الإسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مريء ما نوى وإن كان أخونا جاءه النوم ها حلمت طيب وإذن هذا اللغو في اليمين وقال بعض أهل العلم إن اللغو في اليمين أن يحلف على الشيء يظنه كذلك ويتبين بخلافه ويتبين بخلافه أن يحلف على الشيء يظنه كذلك ويتبين بخلافه نعم وهذا ما ذكره فقهاء الأحناف رحمهم الله ولكن الصواب أنه لا يدخل في العبير والعمين إلا أنه لا حكم له لا حكم له من أجل أنه من اللغو لكن من أجل أن الإنسان حلف على شيء يظنه كذلك وحلفه, وحلفه على ما قام في نفسه من الظن صدق ولا لا صدق فلذلك حتى لو كان العمر بخلاف ما الشيء ولا فرق بين أن يكون ذلك في المستقبل أو في الماضي الماضي مثل أن يقول والله ما جاء فلا هذا ظنه ولكنه قد جاء في المستقبل مثل أن يقول والله لا يأتي فلان غدا فيجي أو يقول والله لا يأتي ثم لا يجي وأما إذا حلف على نفسه لقص الزام نفسه مثل أن يقول والله لا أفعلن غدا كذا ثم لا يفعل فهنا ها عليها الكفار إذا تمت الشور إذن للعلماء في تفسير اللغو قولا أحدهما أن المراد به اليمين التي لم يقصد عقدها والثاني حسين صار أنك تحل الثاني ما هو نحلق على ما على ظنه أن نحن فعلى شيء يغلب على ظنه أنه كما حلق ثم يتبين بخلافه نعم قال ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم الحمد لله ما قال بما حل في قلوبكم أو بما كان ولكن قال بما كسبت وهذه قاعدة عامة مو في في الإيمان فقط كل ما كسبت القلوب فإننا مؤاخرون به ومعلوم أن الكسب لا بد فيه من عمل فليس مجرد ما يقع في قلب يكون مؤخلا به حتى يكون هناك عمل وحرة <تصفيق> لقلب ولكن <تصفيق> تفضي كفار ولكن يواخذكم بما شهدت قلوبكم والله غفور حليم لما ذكر اللغو والمنعقد ذكر عز وجل ختم الآية بهادين اسمين الكريمين، وهما توفيق. السمين. <تصفيق> العزيز, العزيز، العظيم،, العظيم. أو الحكيم، العزيز الحكيم، صح؟ <تصفيق> إياكما التفريط على توفيق. الله أفور حريف بسم الله في اليمين لقوله لا يؤاخذكم الله باللغوة في أيمانه ومن فوائدها, من فوائدها أن المدار أن المدار على ما في القلوب لقوله ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان بما كثبت قلوبكم ومن فائدها أن الحلف على ما يغلب على الظن غير مؤخر به ولو تبين خلافه بناء على أحد تفسيرين وهو صحيح لأن الله لا يؤاخذنا إلا بما كسبت قلوب وما كسبت قلوب فهو ما تعمدت فيه الإثم ومنها إذ هذين الاسمين الكريمين وما تضمنه من وصف وهما الغفور الحليم ومنها أن للقلب كسبا وعملا لقوله تعالى بما كسبت قلوبكم والقلوب لها أعمال ولها أقوال فأقوال القلب إقراره واعترافه وأفعال القلب حركاته من المحبة والإرادة والخوف والخشية وما أشبه ذلك. ثم قال تعالى للذين يقولون من نسائهم تربص أربعة أشهر للذين خبر مقدم وتربص مبتد مؤخر وبعد هذا بين الله حال. بعد هذا تربص. قوله الذين يؤلون من نسائهم اللام هذه إما أن تكون للإباحة وإما أن تكون للإستحباق يعني يستحقون تربص أربعة أشهر أو يباح لهم تربص أربعة أشهر وقوله يؤلون العلية بمعنى الحلف فمعنى يؤلون يحرفون وقوله يؤلون من نسائهم من قيل إنها بمعنى عن يعني يحرفون عن وضع نسائهم وقيل إنها على بابها على منها فهي مبينة لموضع الألية يعني الحلف وقوله تعالى من نسائهم أي من زوجاتهم لأن المرأة أو لأن نساء الرجل هن زوجاتهم وتكون امرأته في مجرد العقد وإن لم يحصل الدخول قوله تربص بمعنى انتظار تربص بمعنى انتظار وهو شبيه بالصبر لموافقته إياه في الحروف وإن خالفه في الترتيب والصبر بمعنى حبس النفس وانتظارها وقوله تربص أربعة أشهر ابتداء من إيلائهم لا من مطالبة الزوجة لك ف ينتظرون بمدة في أربعة أشهر. فإن فاؤه فإن الله غفور رحيم فاؤه أي رجعوا إلى نسائهم بعد أن آلو منهم فإن الله غفور رحيم أي يغفر لهم ما تجرؤوا عليه من الحلف على حرمان الزوجات من حقوقهن. لأن حلفهم على أن لا يطأ لمرّة أربعة أشهر اعتراء على حق المرأة إذا أن الرجل يجب عليه أن يعاشر زوجته بالمعروف وليس من وليس من العشرة بالمعروف أن يحلف الإنسان أن لا يطأ زوجته مدة أربعة أشهر فإن فعل فقد عرض نفسه للعقوبة لكنه إذا رجع غفر الله له وقوله فإن فاءوا يشمل ما إذا فاءوا قبل أربعة أشهر أو فاءوا بعدها فإن فاءوا قبل أربعة أشهر فالأمر واضح وإن فاءوا بعدها فكذلك لكن لا بد أن يكون فيئتهم بعدها مباشرة لأنه بعد أربعة أشهر يقال له إما أن تفيء وإما أن تغلق <تصفيق> وقوله فإن الله غفور رحيم في هذا إثبات الإسمين الكريمين لله عز وجل الغفور والرحيم والغفور ذو المغفرة كما قال الله تعالى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظن والرحيم ذو الرحمة كما قال تعالى وربك الغني ذو الرحمة والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه معخوذة من المغفر وهو ما يضع على الرأس عند الحرب لاتقاء استهان وفي المغفر تغطية ووقاية وقول الرحيم مشتق من الرحمة المستلزمة للعطف والحنو والإحسان ودفع النقمة الرحمة إذن صفة من صفات الله عز وجل وهي غير الإحسان وغير إرادة الإحسان بل الإحسان والو إرادة الإحسان من صفاتها ولوازمها وإن عزم الطلاق عزم الطلاق أي غصده بعزمه تام ويدل على أن العزم هنا بمعنى القصد أنه تعدى بنفسه إلى الطلاق ولو كان العزم بمعناه الأصلي لقال وإن عزموا على الطلاق كما في السراء ذلك بعض المفسرين، وقالوا إن الطلاق منصوب بنزع الخافر واتقي وإن عزموا على الطلاق لكنه قد مر علينا أن, نصب أن النصب بنزل حافظ لا يطرد إلا في أن وأن نعم وولا وأما بدونهما فإنه يوقف على السماع ولكننا يمكن أن نتخلص من ذلك فنقول إن عزموا بمعنى قصدوا بعزيمة تامة فقد ضمن العزم هنا العزم هنا بمعنى أو من العزم هنا معنى القصد إن عزم الطلاق أي أن يطلق زوجته فإن الله سميع عليم يعني سميع لأقوالهم ومن ومنها الطلاق عليم بأحوالهم ومنها مفارقة زوجاته وفي ختم الآية وفي ختم الجملة هذه في قوله إن الله سميع عليم في ختمها بذلك إشارة إلى أن الله تعالى لا يريد الطلاق لأن ختمها بهذا الإسمين فيه شيء من التهديد نعم بخلاف الأول الأول قال إن فاء فإن الله غفور رحيم وهنا قال إن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم والسميع من أسماء الله سبحانه وتعالى وله معنيان أحدهما الإجابة والثاني إدراك المسموع أما الإجابة فمثالها قوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء محمد الله وقول المصلي سمع الله لمن حمله فإن قوله لسميع الدعاء يعني لم أجيبه. وسمع الله لمن حمد بمعنى استجاب ولهذا عُدّيت بالله ولم يقل سمع الله من أما السميع بمعنى مُدّي في المسموعات والسمع بمعنى إدراك المسموع فإن العلماء قسموه إلى أقسام منها ما يراد به التهديد ومنها ما يراد به التهديد ومنها ما يراد به الإيحاطة فمثال ما يراد به التهديد قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء فهذا يراد به التهديد بدليل قوله سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء برحب ومثال ما يراد به التأييد قوله تعالى لموسى وهارون لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى ومثال ما يراد به الإحاطة قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله السمع الأول من الصفات الفعلية الذي هو إجابة الدعاء والسمع بالمعنى الثاني من الصفات الذاتية لأن الله لم يزل ولا يزال متصفا بالسمع لكن الذي يتجدد المسموع أما سمو الله عز وجل فإنه لم يزل ولا يزال متصفا به وقوله عليم العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما هذا العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما فإن لم يدرك الشيء فهو جاهل به وإن ادركه على غير ما هو عليه فهو جاهل به أيضا وإن أدركه إدراك غير جازم فهذا ليس بعلم لكنه إما ظن أو شك أو وهم فالعلم إذن غانم أنت معنا أنت حاضر؟ بين من عبد الله وسام أه، المهم انتبهت الآن، وفهد، أه، ما هو العلم؟ نعم، أحسن، فمن لم يدرك الشيء فهو جاهل، أه، ومن أدركه على غير ما هو عليه، فهو جاهل. فهو جاهل، لكنه جهلا مركبا يعني جاهل جهلا مركبا وإن أدركه على على ما هو عليه لكن بدون جزء ها؟ فليس بعاد لكنه إما شاك أو ظن أو واح فهذه خمسة تفسار من لم يدركه أصلا فهو جاهل جهلا بسيطا مثل أن يقال لك متى كانت غزوة بدر فتقول والله ما أدل نعم هذا ما هو جهن هذا جهل بسيط قال لك قائل إن في أحد أعضاء الوضوء جرحا فهل يجوز أن أتجمّع عنه؟ لقد لا أعرف جهل بسيط طيب سأل سائل متى كانت غزوة بدر؟ فقال كانت غزوة بدر في يوم الاثنين الموافق للخامس عشر من شهر جمادة الثانية سنة سبع من الهجرة كيف؟ أدق من هذا ذكر لكم اليوم والشهر والسنة ليس على ما هو عليه هذا يسمى جهلة مركبة منهم مركب؟ مركب من كونه جاهلاً ولا وجاهل بنفسه أنه جاهل جاهل وجاهل أنه جاهل فهو مركب من جهلي قال لي متى كانت حضرت بدر قال أظنها في رمضان في السنة الثانية من الحجرة هذا علم ليس بالإلم هذا ظن نعم قال متى كانت قال والله عندي شك فيها هل هي في السنة الثانية أو في السنة الثالثة ليس بعض هذا شك طيب اللي قال بالأول أظنها في السنة الثانية عنده طرف آخر أظنها في غيرها أولا الطرف الثاني أظنها في غيرها يسمى وهم الطرف المرجوح يسمى وهم نعم طيب يقولون إن رجلا يسمى توما الحكيم. لكانت لكم قصته سابقا. يدعي أنه حكيم عالم، وكان له حمار. فقال الحمار مغنيا. قارح حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب لأنني جاهل بسيط. وصاحبين جاهل مركب إن يقول الحمار لو أنه كان الدهر منسل لكن الحمار عاد ما يدري نسب الحكم إلى الدهر نعم يقول لو كان أنه صاف الدهر كان أنا اللي أركب صاحب أركب على ظهر حط عليه الظهر وهو أمشي. لكنه بالعكس هو أرجوه صاحب طيب أما قصة الحكيم هذا ه قال فيها الشاعر ومن رام العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم وتلبس العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم فصدق بالبنات على رجال يريد بذلك جنات النعيم التصدق على على على المحتاجين بالدراهم في فضل فيه فضل قد يؤدي إلى دخول جنات لكن هذا قال بدل ما روح أضرهم فلوس ويتعبهم في غضب التعارب نعطيكم بنات نتصدق على هؤلاء العزاب ببنات مباشرة ماذا تريد يا تو هذا أفضل أنا أريد بذلك جنات النعيم واذا تقولون في هذه الصدقات مبارد ها؟ مبارد ها؟ مبارد ها. مبارد هذا زينة الله. هذا زينة الحاصل إن العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما مطابقا هذا هو العلم الرب عز وجل يدرك الأشياء على ما هي عليه ها؟ على ما هي عليه ولهذا قال بعضه العلم لو قلت لشخص وأنت تكذب الله يعلم إني ما فعلت كذب وانت فعلت إنك إذا قلت هكذا فإنه ربما تكفر ربما تكفر ليش؟ لأنك إذا قلت الله يعلم ما فعلته وانت فاعله نسيت الله إلى أي شيء إلى الجهل وأنه لا يدري وهذا كفر مع أن بعض الناس الآن يتعاطون هذه الحالة يقول الله ما فعلته أنه ما فعلت هذا كلابات الله يعلم أنه ما فعلته هو فعله هذه خطيرة جدا قال هو إن عدم فإن الله سميع عليه ثم قال للذين نعم هو أن ترطس لا لا تتدئ من المطالب نعم نعم ان يجينا ان شاء الفوائد بس بل. ثم قال تعالى والمطلقات شاية. نعم من يكفر من يكفر من يكفر. نعم هو ايه ان قصد المعنى كفر لكن غالب الناس ما يقصدون المعنى ان عجم الطلاق يا ما ما نقصد انه يعني ان عجم من هذا يطلقون لا. لا, لا لا لا, لا. نارات الطلاق ونراد اجود من الرهبش ما يحصل يجينا إن شاء الله بالفوائد أسبوع ناس ثلاثة إن شاء الله. قال تعالى ويتربصن ويتربصنا بأمسينا ثلاثة قروء المطلقات آه. ولا لا وش وجه العموم فيه؟ أنه من الأسماء الموصورة المطلقات من الأسماء الموصورة. لايس كذلك سبحان الله. صحيح من أسماء موصوله أي شيء طيب هذا الموصول سلة وصفة صريحة سلة نعم ومن وما وال تساوي ما ذلك اسم موصول لأن المطلقات اسم موصول فهي عام يعني كل من طلقت وقولها المطلقات هذه يستثنى منها كما سئل إن شاء الله من لم يدخل بها لأن لم يدخل عليها ما عليها. يتربسن بأنفسهن أي ينتظرن وقوله بأنفسهن أي بما في نفوسهن فهن المأمونات على أحوالهن وأيضا يتربصن بأنفسهن أي في مكان حصير. تحصن به نفسها وهو بيت الزوج كما سيذكر إن شاء الله في الطلاق ثلاثة قروء هذه ثلاثة نائبة مناب الضرف أولى أو نائبة مناب المفهول المطلق يعني تربصا ثلاثة قروء والقرؤة كمع قرء بالفتح، واختلف العلماء في معنى القرء، هل هو الحيض أو الطهر، وحصل في ذلك نزاع طويل عريض، من أراد أن ينظر إليه، فما وجدته مبسوطاً كما بسط في ذلك النعادي بن الطيم رحمه الله. والصواب أن القرون هي الحيض لقول الله تعالى لقول النبي عليه الصلاة والسلام في المستحارة أنها تجلس قدر ما فانت تحبسها أقراؤها أي حيضها فثلاث القرون أي ثلاث حيض كم مدتها غالبا ثلاثة شهور قال الله تعالى والله ياسم المحيض إن من نسائكم يرتبتم فعدتهن ثلاثة عشر ولكن ربما تحيض المرأة لأقل من ذلك وربما لا تحيض إلا لأكثر حتى أن سمعت أن امرأة تظهر أربعة عشر ويأتيها الحيض شهرا واحدا كاملا أحياناً كان كانوا ناجحين، وهذا نادر، لكن الغالب أنه في كل شهر مرة. قال: ولا يحل لهن، ولا يحل لهن أي لهؤلاء المطلقات أن يكتمن مع خلق الله في أحمين منين؟ من الحمل. لا يحل لها أن تكتم الحمل. لكن كيف تكتم ملحنة؟ ما غرضها بذلك؟ مش غرضها أن تكتب ملحنة، ها؟ إطالة العدة أو تقصير العدة، ها؟ إيه لكن هل إن تكتب ما في ما في بطلها؟ وصورنا حارث ثلاث حيل ل لتطويل العدة ولا لتقصيرها؟ لتقصير العدة، نعم. ربما تكتم لتقصير العجلة من أجل أن تتخلص من زوجها، فلا يحل لها أن تكتم ما خلق الله في الرحم، بل يجب عليها البيان كغيرها ممن له معاملة مع غيره فإنه يجب عليه البيان والصدق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرق فإن صدقا وبينا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِنَ وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَ مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِنَ وَقَوْلَ عَنِكْ لَمَا أَخْلَقْ فِي أَرْحَامِهِنْ سُمِّي رحماً لأنه ينضم على الجنين ويحفظه فهو, ك... فهو كذوي أرحام من حيث انضمامهم على قريبهم وحنوهم عليه وعطهم عليه وقولوه في آرحامهم لأن الجريب لله يكون في الرحم وليس في البطن والرحم هذا وصفه الله بأنه قرار مكين قال تعالى فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم ووصفه الله تعالى بأنه في ثلاث ظلمات يخلقكم في بطون أمهاتكم خلق من بعد خلق في ظلمات ثلاثة وهي ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيما الغشاء الذي على الجنين هذا الغشاء الذي على الجنين سبحانه الذي خلقه غشاء من ماء لزج لي جدا جدا لأن الجنين كما تعرفون عبارة عن مضغة ما عليها جلد رقيقة جدا لو لم يكن هذا الماء الذي تتحرك به تحركنا عظيما لكانت تتمزق لكن الله جعل هذا الماء لأجل أن تتحرك في كل اتجاه حتى أدى كبر فإذا كبر فإنه بإذن الله يكون وجهه إلى ظهر أمه شبه الحكمة وظهره إلى بطن أمه ليش؟ لأنه إذا كان وجهه إلى الظهر فالظهر عمود فقري عظام يقيه إذا كان ظهره إلى بطن الأم صار ظهره يتحمل يتحمل الضغط والصدمة وما أشبه ذلك فإذا أراد الرب العظيم أن يخرجه تحرك ثم انقلب على رأسه انقلب على رأسه في الرحم ينقلب حتى يسلك مسلكاه ولذلك قال أهل العلم إنه لو ماتت امرأة حامل بمسلم امرأة حامل كافرة وولدها مسلم وين وإن... و... ك... و... نعرف وين نخبرهم يقولون إن وجد مكان منفرد دفنت في مكان منفرد وإن لم يوجد فإنها تدفن مع المسلمين احتراما لمن في بطنها ولكن كيف تدفن يقولون إنها تدفن على جنبها الايسر مستدبره للقبلة أو جنب الأيمن هذا الأيسر الايسر مستدبرته للقبلة لاجل ان يكون الولد على الجنب الايمن مستقبل القبلة سبحان الله العظيم يصلي عليها اي يصلي على ما في بطنها يصلي عليها وين ويصلي الصلاة على ما في بطنها وبهذه المناسبة أود أن أنبهكم إذا تقدمت مرأة حامل الذي عليها وولدها قد نفخ فيه الروح يجب أن ننوي الصلاة عليه وعلى أمه لو صلينا على أمه فقط معناه أننا ما أدينا الفريضة الصلاة على ما في بطنهم وذي مسألة أظنها تخطأ كثيرا من الناس أكثر الناس إذا قدمت امرأة حامل امرأة حامل يصلونه على هذه المقطع فقط، مع أن العلم يقول يجب أن أن الصلاة تنوى على المرأة وعلى ما في بطنها الاثنين جميعا. ماذا قد يقولون؟ ما يخبرون؟ لكن بأحيان مثل عندنا إحنا هنا في قصيم، يتبين الحامل تكون بطنه كبيرا. ما هو بطنه؟ ما, ما هو المهم على كل حال يجب. على الأقل إن هذا الأمر ينشر حتى لو أن أهلها فقط نووا ذلك يكفي يعني مهم لازم كل الممومين ينوى ذلك أو ينوى واحد من الناس كفى قال ولا يح لأن أحسن مما خلق الله فارحمه إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر فإن كنا لا يؤمنن بالله واليوم الآخر فلا حرج عليهن أن يكتمن ما خلق الله فارحمه لا إذا هذا الشر يراد به الإغراء والتهيج. يعني إن كانت صادقة في أنها تؤمن بالله واليوم الآخر فلا فلا تقسم ذلك. كان صادقة فلا تقسم ذلك إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر. نعم والمراد باليوم الآخر يوم القيامة. لكن شيخ الإسلام تيمية قال إنه يدفل في الإيمان به كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت يدفل في ذلك فتنة القبر وعذاب القبر أو نعيمه وكل ما يكون إن كنا يؤمن بالله ولهم الآخر طيب من مناسب بال... للإيمان بالله هنا الإيمان بما له من صفات الفضل والرحمة والإحسان أو الإيمان بما لهم من صفات العقوبة والغضب والانتقام جميل. ها؟ جميل. لكن المرأة مش تلاحظ الآن هل تلاحظ الخوف من عقوبة الله فلا تكتم أو تلاحظ الطمع في فضله فتبين ها؟ كلا الأمرين نعم كلا الأمرين لكن الغالب أنه إذا وقع هنا في مقام النهي، فإن المنهيات يراعى فيها جانب الخوف في خلاف المأمورة، فإن يراعى فيها جانب الفضل والطمع، أما المنهيات فيراعى فيها, فيها في الغالب ها جانب الخوف. نعم، إن كنا يمنى بلاول يوم الآخر، وإنما ذكر اليوم الآخر اليوم الآخر لأنه لا يوم بعده. الناس إذا بعث يوم القيامة ما عرف ما في إلا القلود أبدا إما في جنة وإما في ناء وقوله وقوله تعالى إن كنا يؤمن بالله ولم آخر ذكر اليوم الآخر لأن الإيمان به يحمل الإنسان على فعل الطاعات واجتناب المحرمات لأنه يعلم أن فيه أن أمامه يوما يجازى فيه الإنسان على عمله فتجده يحرص على فعل المأمور وعلى ترك المحظور. وقول إن كنا يؤمن بالله وإن آخر نعم قال وبعولتهن وبعولتهن البعولة جمع بعل وهو الزوج كما قال الله تعالى عن امرأة إبراهيم أألد وأنا وأنا عجوز وهذا باع لي شيخاً <تصفيق> يعني زوجي. بعولتهنّ أي بعولت المطلقات أحق بردهن في ذلك أي في ذلك الزمن أو في ذلك التربص إلى آخره أحق بردهن <تصفيق> منين أطلق ما قال أحق بردهن من أنفسهن؟ ولا قال من أهلهم ولا قال من أزواج آخرين ليكون ذلك عاما فالحق للزوج ما دامت في مدة تربز حق بردهن في ذلك وقوله وفعورتهم عائدا على المطلقات قد يفهم منه أن المطلقات عام أريد به الخاص من أرد به؟ الرجعي. الرجعيات لأن الأحقية هنا لا تكون إلا لرجعيات أما البوائن البوائن بتسر أو طلاق فالطلاق على عوض أو طلاق ثلاث فإن برورتهن لا حق لهن لهم في ردهن وسيأتي شرف الفوائد بيان هذه المسألة قال أحق بردهن في ذلك المشر له إيه التربص. يتربصنا بأنفسهن ثلاث طوال وبقولتهن حق بردهن في ذلك فإن قال قائم كيف تقولون عائد للتربص أين التربص نقول لأنه مصدر مفهوم من قوله يتربصنا مصدر مفهوم من قوله يتربص والمصدر المفهوم من الفعل قد يعود إليه الضمير كما في قوله تعالى اعجلوا هو أقرب للتربص اعجلوا هو يعني العدل المفهوم من قول اعجلوا فقول في ذلك المشار إليه التربص المفهوم من قوله يتربص نعم لكن اشترط الله لأحقية البعولة قال إن أرادوا إصلاحا إن أرادوا أي البعولة إصلاحا في رجهم فإن أرادوا إضرارا فظاهر العيات الكريمة أنه لا حق لهم في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرر كيف يرد الإضرار بها؟ ينتظر حتى إذا شارفت على انتهاء العدة، آه، راجع. فإذا راجع أطلق. فإذا طلق ووو ابتلاع العدة، ينتظر حتى، آه، تشارف على انتهاء العدة. فإذا شارفت على انتهاء العدة، راجع. ثم طلقها الشرح حدى الان مع اللغه لكن في الجاهليه يكفها حتى تشارف ثم يعيدها هم ثم يطلقها حتى فاحت شارف ثم يعيدها هم يطلقها وهكذا حتى حد الله ذلك بثلاث طلقات فقال الله تعالى للذين المؤنون من نسائهم ثلاثة أربعة أشهر فإن اتفاءوا في الله فإن الله عبد يستفار من الآية الكريمة يستفار من الآية الكريمة ثبوت حكم حكم الإله ثبوت الحكم إن الله تعالى ضرب له أربعة أشهر ويستفار منه أن الإله لا يصح من غير زوجه لقوله من نسائهم الذين يؤلون من نسائهم ويستفاد منه من هائل الآية أن المولي يضرب له مدة أربعة أشهر من إلههم لقوله للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فهنا قال للذين يلوون ثم قال تربص أربعة فيفيد فيوين أن الابتداء المدة من من الإيلاء ويستفر من حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده هي مراعاة الحقوق حقوق من الزوجة قوله الذين يؤلون من النساء وفي الحقيقة أنه كما أنه حق للزوج فهو من مصلحة الزوج أيضا حتى لا يضيع حق المرأة على يده فيكون, فيكون غالما ويستفاد من الآية الكريمة أن المولى يوقف عند مضي أربعة عشه ويقال له إما أنت فيه وإما لقوله فإن فاءوا وقوله وإن عزموا ويستفاد منها أن الطلاق بيد الزوج لقوله وإن عزموا الطلاق والضمير يعود تعالما على الذين يؤلون من النساء، ويستفاد منه سحة الإيلاء من غير المدخول بها يستفاد منها من الآية صحة الإيلا من غير المدخور بها من قوله من نساء والمرأة تكون من نساء الإنسان بمجرد بمجرد العرض ويستفاد منه أن الإيلا من أربعة أشهر كما فوق محرم لقوله فانفعه فإن الله غفور رحيم فإن المغفرة لا تصح إلا بمقابلة إيش دم ويستفاد منه من الآية أن رجوع الإنسان عما هو عليه من نعاسة سبب للمغفرة من أين يؤخذ؟ من قوله فانفعه فإن الله غفور رحيم فإن رجوع الإنسان عن التمادي في المعصية هو من علامات التوبة فيكون سبباً للمعطرة ويستفاد منه أن الله سبحانه وتعالى لا يحب الطلاق لقوله وإن عزم الطلاق فإن الله سمين العريم ويستفاد منه أيضاً من الآية فر منها أن الطلاق لا يقع بمجرد تمام المدة من أين يؤخذ؟ من قوله وعين عدم الطلاق وهل يؤخذ من الآية أنه لو أبى أن يرجع وأن يطلق فإنه يجبر لو قال لا أرجع ولا أطلق ها؟ وشوف هل هل من الآية؟ لا لا. رب صار باتش. ما خذ انفاءه وإن عزم الطلاق. لا هل يوخ من؟ يوخ. إذا لم يف ولم يطلق أجبر. طيب من اللي مستعد ل لي ليبين وجه الدلالة؟ نعم بسندنا النص أخر الآية قال النور سمعنا عليه. هذي يتبعل أن الطلاق ليس محبوباً الله هنا الأمران مخير فيه صحيح الأمر الأول لا يمكن للحاكم ولا غيره أن يذبره عليه بقي الأمر الثاني إما أن يطلق إما أن يسند إلى غيره إذا جاء من يطلق والله يقول إن عازم الطلاق فرد الأمر إليهم ما نستطيع إنه إنه تبرقه على الرجوع إلى زوجته. ما يخالف الرجوع يمكن يقول ما ما نشبر. ما بقي إلا الطلاق. طيب والطلاق إن لم يقع منه وليس هناك حال ثالث نلج إليها. نتبرقه عليه. <سؤال> الله سبحانه وتعالى قال تربص أربعة أشهر من أربعة أشهر. تبقى أربعة أشهر. إنما إن ما نجبه على الرجوع. وإما أن تكون طلاق. نعم، يعني. لو كان في حالة ثابت، طيب، وهي؟ معناها لو كان في هو على خي... مذكر؟ لا، هذا من قولة، لا إن الله فور راحين. يعني وما ما لا يجبرون على الطلاق. من هو؟ هو أن عزمه. وما ما أعرف ما استفاد. فاردني. هاه؟ فارلا. فما نقول مثلا إن إن إن أذكر ما لهم لحليم. <تصحيح> هاه؟ هو يجبر على أحد الحليم. لأن لأن لأن الله إنما ذكر الحليم من أجل حقوق من <تصحيح> الزوجة. فإذا قلنا له أن يمتنع عن هذا وهذا ضع حق الزوجة وحيني بنكون إجبار الحاكم له من باب الأخذ بحق الزوجة من باب الأخذ بحق الزوجة لأننا لو نقول إن, إن شاء طلق وإن شاء رجع وإن شاء لا طلق ولا رجع فإنه يضيع حق المرأة والله عز وجل إنما جعل هذا الخيار له من أجل من أجل حق الزوجة فلا يمكن أن يضيح ولهذا قال العلماء إنه إذا أبى هذا وهذا فإن الحاكم إما أن ينزمه بالطلاق حتى يطلق يحبسه حتى يطلق ومر علينا هذا من قوارب الرجل إما أن ينزمه وكان لازم أن يطلق ويحبسه ويعزله حتى يطلق وإما أن يطلق عليه هنا، وهذا واضح هذا هو الصحيح ويمكن يأخذ الآية لأنه ما ذكر الله الحاليين لأجل حماية حق الزوجة وإذا ولا برد وإذا لم يكن برد من حمايته فيجبر على أحد الأمر والفئة قد يتعذر إجبار عليها لأن هذا شيء يرجع إلى نفس الإنسان وميله وهذا لا يمكن أن يجبر على أن يميل إليه نعم الشيخ ما يأخذ من الآية من رجع عن ذم لو ما تلف ربطته من احتراضا إيه هذا الرجوع الرجوع المعسى هو توبة لا دو... ما قال, قال. أسف الله ودوبني حتى ما ذكذا لك... في شئ الثوبة طيب فيه أيضا هل يؤخذ من الآية أن الإله لا صفح من الصغير؟ ها؟ ولا لا؟ كيف ذلك؟ الذين يقولون من نسائهم